م و س ا ل ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه موسوعه النابلسي ر ف ت ع ن ا ن للعلوم ا الاسلاميه ع ة وتذرون ل آ خ ر ة وجوب ي y e u